Bismillahirrahmanirrahim. Ida al-asmaun fatart, waïda al-kawākin tathart, waïda al-bihar Alimet nafsum maqddamet ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراء